غ ي ر ا ل م ك ط و ر محمد ر ا ت ا ل ن ا ل س ي الذين في ق ل و ب ه م م ر ض ا ل ز ا د ت م ر ج س إ للعلوم ى الاسلاميه ل ي ر ا ك م من أ ح د ثم ص ر ف و ا صرف الله قلوبهم ب أ ن ه م قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عزيز علي م ا ع ت م حريص ا ء الله ي ا ل م و ف ح ر ي ص عليكم بالمؤمنين و َ ك ََّ ل ت ُ و ه ُ رَبُّ َ ا ل ْْ ع َ ش ِ ا للخدمات ْ ع َ ظ ِِ ي م ا ل ل الرحمن الرحيم مالك <تصفيق> <يوم> الدين ع <تصفيق> نعبد ا إياك وإياك م يوم ي ن ع ي ن إذن التقنيه م س إن الذين أنعنك موسوعه م النابلسي للعلوم ل ا ا ل ل ا س ل ا م م ا رزق شركه م يرجون ا ل ن د ى شركه و دعويه ر و م غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي م و الحق م ص د ق ا ل م ا ب ي ن ا ل س ي ل ل ه ب ع ب ا د ه ل خ ب ي ر ب ص ي ر ل م ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي و س و ع النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ه ف الذين كفروا لهم نار, نار جهنم فلا يقضى عليهم, لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ل ج ز ي ك ل ك ف و ر و ه م ي ص ط ر ب ا ل ن Oh my god.